قال مالك رحمه الله تعالى صيام يوم عرف قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فارسلت اليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب هنا لوجود الحث والترغيب في صيام هذا اليوم مع وجود النصوص الاخرى للفطر في السفر والحاج مسافر وها هو صلى الله عليه وسلم جمع بين السفر والوقوف في عرفات فجاء يوم عرفه يقتضي صيامه وجاء السفر ومجهود النسك يقتضي فطر فبأيهما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يتحرجون أو لا يجرؤون أن يسألوه تصايم ولا مفطر فذهبوا وسألوا زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ما نعلم إذا قالوا لا ندري كأنما فطر في ذاك اليوم ولا لا لو كان اكل في الصبح وفطر وشرب الشاي ولا شرب القهوة ولا مية ولا لبن يبقى عارفين وايش مضطر لكن كأنه لم يتناول طعاما في هذا اليوم او التي سئلت وهي ام الفضل لا تدر كان عند غيرها كان عند عائشة ولا غيرها لان كان صاحب معه نساءه كلهن في الحج فلما لم تعلم ام الفضل وهم لم يجرؤوا على سؤاله قالت لا انا اتيكم بالخبر اليقين الجواب ما ترى لا ما تسمع وتعلم من حاله صلى الله عليه وسلم لا يرد ثلاثه الوساده والريحان اي العطر والطيب واللبن اذا اهدي اليه شيء من ذلك لا يرده يقبله وهو يقبل الهديه صلى الله عليه وسلم فارسلت بقدح من لبن يعني ممكن تغسل قدح من ماء ولا من شراب وكانت بعد العصر فلما ارسلت بالقدح وهو على راحلته لنعلم نعلم بانه لم يأتي للموقف الا بعد ان صلى وصلى الظهر والعصر جمع تقديم ولم يصلي الا بعد زوال الشمس اذا كانت تساؤل هذا بعد إيش؟ بعد الزوال وذهب بناقته الى الصخرات كما يسمى الان جبل الرحم وان كان قد بين وقفتها هنا وعرفت كلها موقف انما اختار هذا المكان لانه العلم الوحيد الموجود في ارض عرفات ليسهل على من جاء للحج ان يراه ويلقاه ويسمع من ويلسف فيه. لانه ندب الناس للحج معه قبل أن يخرج من المدينة أرسل دعاة وأشخاص على للقبائل على مياههم يقول إني حاج هذه السنة فمن أراد أن يحج معي فليوافني فهناك من القبائل قريبة من المدينة جاءت على المدينة عشان تروح معه والقبائل اللي قريبة من مكة جاءت على مكة عشان تحج معه اذا ندبهم للحج معه اذا هم في حاجة إلى أن يروه وقال خذوا عني مناسككم اذا لابد ان يكون في مكان معلم ظاهر يسهل على كل من رغب رؤيته ولقاءه ان يذهب الي اما انا وانت وعامة الناس تروح عند الصخرات ليه حد موعدك هناك ولا على موعد مع احد فاذا كان امرا عادي يكفيك اي مكان من عرف كما قال صلى الله عليه وسلم وعرفة كلها موقف فارسلت اليه بقدح من اللبن واختارت اللبن لانه لا يرد فلما وصل اليه القدح شرب يبقى الجواب ايه ظهر الان ولا ما ظهر هل هناك وسائل ايضاح اكثر من هذه علماء التربية اخترعون لنا وسائل اضاح وجبونا التصوير وجبونا الاشياء الكثيرة لتوضح المعلومية فهذه أم المؤمنين أم الفضل تأتينا بوسيلة ايضاح عملية العام والجاهل والمتعلم واللي سأل واللي ما في بلغه الخبر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب لبنا بعد العصر فيهم عرفة يبقى الرسول يوم عرفه كان إيش مفطرا وإلى هذا جمهور العلماء على أن صوم يوم عرفة لمن ليس في عرفات سنة ويكفر سنتين والسنة في حق من وقف بعرفات يوم عرف أن لا يصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم وبهذه المناسبة نعلم بأن الصيام الذي هو صيام التطوع جاء على أقسام صيام أيام راتبه وصيام أيام مطلقة، فمن الأيام الراتبة يوم عرفه لمن ليس بعرفه، ومن الصيام الراتبة يوم عاشوراء. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم أنه سكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم اليهود المدينة وجد اليهود يصومون قلمت تصومون قالوا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون فصامه شكرا لله فصمناه فقال نحن احق بموسى منكم فصامه وامر الناس بصيامه لا يظن ان ظن ان الرسول لم يعلم بصيام يوم عاش حتى جاء المدينة ورأى اليهود لا الرسول كان يعلم بصيامه في مكة وقريش كانت تصومه وتجدد فيه كسوة الكعبه لكن كانوا يصومونه لأي سبب ما وهنا اهل كتاب واهل علم سابق فسال عن السبب لم تصومونه فبينوا سببا جديدا فقال صلى الله عليه وسلم نحن احق بموسى منكم بل ان كتب التاريخ في السنه تذكر من زمن ابراهيم عليه السلام اليوم الذي نجى الله ابراهيم من نار فرعون اليوم الذي غسل فيه سفينه نوح على الجود اليوم اللي كذلك وكلها اخبار تاريخيه يهمنا ان قريشا كانت تصومه وتجدد فيه كسوة الكعبة فكانت تصومه لسبب عندها فلما قدم صلى الله عليه وسلم وجد اليهود يصومون اتفق المشركون مع اهل الكتاب في صيامه هل العلة واحدة مع تباعدهم فوجد عله سببا جديدا فصامه واخدا بالسبب الجديد نحن احق بموسى منكم من الايام المرتبة او صيام الايام المرتبه الاثنين والخميس وكان صلى الله عليه وسلم يصومهما فسئل عن صيامه فقال عن يوم الاثنين يوم ولدت فيه وعلي فيه انزل يعني ولد يوم الاثنين وبداه الوحي يوم الاثنين مولد شخصه ومولد رسالته في يوم الاثنين وفيه توفي صلى الله عليه وسلم وفيه كان قدومه الى المدينة ولذا قال العلماء يوم الاثنين لنبينا صلى الله عليه وسلم ويوم الجمعة لآدم في خلق آدم وأسكن الجنة وهبط الى الارض وثيب عليه وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله حاجته الا قضاها له فقال يوم الجمعة يوم آدم ويوم البشر ولذا في صلاة الفجر يوم الجمعة الإمام يقرأ سورة السجدة وهل اتى على الإنسان لأن سوره السجدة وسورة الإنسان تذكر أو تذكر وتعرض تاريخ وجود الإنسان ومعاده ليتأهب ويتزود من دنياه إلى آخرته قصة آدم نزل من الجنة ويعود إليها من الايام المرتبة في الصيام الايام البيض الثالث والرابع والخامس عشر من كل شهر وسميت بيضا لان ليلها مقمر مضاءة بالقمر ونهارها مشمس بالشمس وهناك صيام بين بين دائر في قيد واسع صيام ثلاثة ايام من كل شهر ما هي الايام الثلاثة? اهي البيض? او كما يقول مالك الحسنة بعشر امثالها فيصوم من كل عشرة من عشرات الشهر الثلاثة يوم يوم واحد يوم احداشر يوم واحد وعشرين. ويروي مالك رحمه الله عن ام المؤمنين عائشة ان الرسول صلى الله عليه وسلم يكن يتقيد بايام في الشهر مخافة ان يظن الناس وجوبها فتارة يصوم ثلاثة ايام هذا الشهر من اول الاسبوع وصيام ثلاثة ايام من الشهر الثاني من اخر الاسبوع حتى لا يهجر اياما في الاسبوع بلا صوم ولا يرتب اياما يظنها الناس واجبة يأتي بعد هذا الصوم المطلق خير صيام ايش صيام نبي الله داود يصوم يوما ويفطر يوما وسئل نبي الله داود لماذا هذا الصوم قال اما اليوم الذي اصوم فيه فاجوع فاتذكر المساكين واليوم الذي افطر فيه فاشبع فاشكر نعمة ربي وكذلك الصوم المطلق بلا, حس بلا زمن مقيد من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار اربعين خريف من الصوم المطلق مقيد يعني مطلق في شهر معين ستة ايام من شوال من صام رمضان واتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر وقد مر بنا في المالك في الموطا بانه يقول عن صوم ستا من شوال لم ارى احدا من اهل العلم يصومها بل كانوا ينهون عنها مخافة ان يرى الجفاه او الجهال من الناس اهل العلم فيلحقونها برمضان ولكن المالكيه بينون هذا القصد بان قصد مالك الذي يفطر من رمضان ويعيد يوم العيد ويصبح صائم، فيكون اتبعها الحقها اما اذا فصل بين رمضان بايام اخر مفطرة حتى اعلن فطرة ثم اخذ يصوم الست من شوال مفرقة في كامل الشهر فلا مانع في ذلك وهكذا الصوم المقيد بزمن معين في يوم كالراء والاثنين والخميس والايام البيض او منظم يوم بعد يوم او ثلاثة ايام من كل شهر ايا كان وقد جاء حديث ابي هؤيرة رضي الله تعالى عنه اوصاني صاني خليلي بثلاثة ألا أنام قبل أن أوتر وركعتي الفجر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وكذلك وصية أبي الدرداء صان حبيبي وذكر الثلاثة وجاء بدلا من ركعتي الفجر ركعتي الضحى والفض أو الحث أو النص في ركعتي الضحى لما جاء الحديث كل سلامة من ابن آدم كل يوم تطلع عليه الشمس عليه فيه الصدقة شوفوا الصيانة السلامة المفصل كم مفصل في كف اليد حتى تتحرك الاصابع الخنسة يقولون في الجسم ثلثمائة وكذا وثلاثين مفصل واطباء يذكرون اكثر من مئتين مفصل كل هذه مفاصل تتحرك انت عندك السيارة فيها المشاحم المتحرك وإلا أكلت بعضها وجسمك يتحرك ويعمل بإرادة وبدون إرادة وتعيش ستين وسبعين ثمانين سنة وتسعين سنة إن شاء الله وكل هذه الأعما الأعضاء تعمل تحتاج إلى صيانة ما هو وقت ما دخلتها المستشفى ولا المصنع ولا تجدد فيها شيء ولكن المولى سبحانه جعل صيانة هذه الاعضاء وشكر نعمتها ان تتصدق عن كل مفصل كل يوم صدقه قال واينا يطيق ذلك يا رسول الله كل يوم 300 صدقه وانت تقدر عليه هم احنا خلاص يلا ناكل هل تسبيحه صدقه تحميده صدقه تكبيره صدقه تهليله صدقه امر بمعروف صدقه ناهي عن منكر صدقه اماطه ادى عن طريق صدقه تعين الرجل على دابته فتحمله عليها صدقه عمله صعبه جاءت ايدينا عمله تتعامل مع الله سبح وتحمد ربك كانك تصدقت بتلك الكلمه ويرجع مردودها عليك انت في صحتك وفي سلامتك ثم قال صلى الله عليه وسلم ويجزئ عن هذا كله ركعتي الضحى والكلام في هذا الباب يجرنا شيء آخر متى وقت صلاة الضحى حين ترمد الفصال الفصيل هو الذي الناجة الصغير حينما يمشي مع أمه في الصحراء وترمد يعني الرملة تحتر تحت قدمه ينقع في الأرض نقدرش يمشي أمه تقدر تمشي لكن هو ما هو قادة سنخف لين يعني في أوائل ظهور الحر إذن في متوسط الوقت ما بين شروق الشمس وزوالها تتوسط في هذا الوقت أي بين الوقتين هي تقابل صلاة العصر تتوسط بين الظهر عند زوالها والمغرب عند غروبها ولعل بهذه المناسبة وقد أشرت سابقا ولم أقف على شيء من هذا بأن صلاة العصر سميت بالوسطى لتوسطها بين الظهر والمغرب لأن الناس في هذه الحالة في حالة غفلة إما نيمين في القيلولة وإما مشتغلين في أعمالهم وكذلك صلاة الضحى الناس في حالة غفلة مشتغلون في إيش أعمالهم أو إيش مصفرين نيمين في بيوتهم إذن وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريره و ولأبي الدرداء بصيام إيه؟ ثلاثة أيام من كل شهر نرجع إلى صيام يوم عرفة هل هو سنة أو هو مندوب أو هو مكروف لمن كان بعرفة نجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطر وقف بعرفة مرة واحدة فقط هي حجة الوداع وإن كان قد وقف بعرفات قبل البعثة قبل أن يبعث حج النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه وغايرهم في الوقوف كان أهل مكة أو أهل سدلة البيت قريش يوم عرفات يوم عرفة يقفون عند المشعر الحرام وعامة الناس يأتون من الأفاق يذهبون بأرض عرفات وكانوا يقولون نحن أهل الحرم لا نخرج عن حدوده. حتى جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وحج قبل ان يبعث قبل النبوة فاجتاز المشعر الحرام وذهب وقف في ارض عرفات مع عامة الناس حتى قال قائل عجبا هذا الرجل من الحمس الحمس ثم جرار البيت قريش ما باله ترك قومه وجاء وقف مع عامة الناس كانوا يعجبون لذلك ولكن جاء الإسلام وأمرهم أن يكونت إفاضتهم من حيث افاض الناس ثم أفيدوا من حيث إيش؟ افاض الناس لا من حيث تفيد قريش عند المشعر الحرام ثم بين واذكروا الله عند المشعر الحرام واذكره كما هدف